و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له شرع لنا دينا قويما وهدانا إ ل ي ه صراطا مستقيما و أ س ب غ علينا نعمه ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة وهو اللطيف الخبير فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله و إ ل ي ك يرجع ا ل أ م ر كله ع ل ى ن ي ت ه وسره ف أ ه ل أ ن ت أ ن تحمد و أ ه ل أ ن ت أ ن تعبد و أ ح ق أ ن ت أ ن تذكر و أ ن ت على كل شيء قدير و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إ م ا م ا ل أ ن ب ي ا ء وسيد الحنفاء و ق د و ة الذاكرين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آ ل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أ م ه ا ت المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بخير و إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله ربكم وكونوا لربكم من الذاكرين واحذروا أ ن تكونوا من اللاهين واللاعبين اذكروا الله ربكم في ليلكم ونهاركم في صبحكم ومساكم وفي كل حين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو و ا ل آ ص ا ل ولا تكن من الغافلين أ ي ه ا الناس إ ن من أ ج ل العبادات و أ ع ظ م القربات التي يتقرب بها العبد إ ل ى رب السماوات ع ب ا د ة الذكر ف ع ب ا د ة ذكر الله سبحانه ع ب ا د ة ع ظ ي م ة وهي قرب ج ل ي ل ة ت ق ر ب بها العبد إ ل ى ربه جل وعلا ولذكر الله جل وعلا فوائد ع ظ ي م ة على العبد في أ م ر دينه ودنياه بل في أ م ر عافيته ويعود ذلك على ماله وولده وذكر الله سبحانه وتعالى هي الملجا الذي ي ل ج أ إ ل ي ه العبد عندما يقسو قلبه ويشتت ذهنه وينغمس في هذه ا ل ح ي ا ة فيكون ذكر الله سبحانه وتعالى عونا لك على التقرب من ربك وعلى ر ق ة قلبك وعلى ي ق ظ ة فؤادك وعلى صفاء نفسك وقد أ م ر الله رب العالمين عباده بذكره في كتابه في آ ي ا ت كثيرات قال رب العالمين ولذكر الله أ ك ب ر وقال أ ح ك م الحاكمين فاذكروني أ ذ ك ر ك م واشكروا لي ولا تكفرون وقال سبحانه وتعالى امرا ل نبيه صلى الله عليه وسلم بذكره على كل حال قال جل وعلا في آ خ ر س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو و ا ل آ ص ا ل ولا تكن من الغافلين بالغدو أ ي في أ و ل النهار و ب ا ل آ ص ا ل أ ي في آ خ ر النهار وقال ربكم جل وعلا في وصف عباده المؤمنين حقا والمسلمين صدقا الذين أ ع د لهم رب العالمين م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما قال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 وقال ربكم جل وعلا في وصف حال ا ل م ل ا ئ ك ة المقربين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آ م ن و ن وقال ربكم جل وعلا أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب والايات في هذا الباب ك ث ي ر ة جدا فلا يكاد تمر س و ر ة في كتاب الله جل وعلا أ و حزب في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ا وفيه د ع و ة لذكره سبحانه وتعالى أ و حث عليه أ و أ م ر به أ و بيان وصف المؤمنين ب أ ن ه م يذكرونه جل وعلا ولا يغفلون عن ذكره أ م ا نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد تواترت عنه أ ح ا د ي ث كثيرات و أ خ ب ا ر نيرات غفيرات تدعو إ ل ى ذكر الله سبحانه وتحث عليه فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وعن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ي ض ا رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أ ن ا عند ظن عبدي بي و أ ن ا معه إ ذ ا ذكرني ف إ ن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إ ن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه فيا ل ا من م ن ق ب ة ع ظ ي م ة إ ذ تذكر الله رب العالمين فيذكرك رب العالمين في نفسه و إ ذ ا ذكرت الله جل وعلا في ملا من الناس من الخلق من البشر في مكان محدود معلوم ف إ ن الله رب العالمين يذكرك في ملا خير من الملا الذي أ ن ت جالس فيه إ ذ يذكرك رب العالمين عند ا ل م ل ا ئ ك ة المقربين في السماوات العلاد وعن أ ب ي موسى ل ا ش ع ر ي رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت وجاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم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 عند مليككم و أ ر ف ع ه ا في درجاتكم وخير لكم من إ ن ف ا ق الذهب و ا ل ف ض ة وخير لكم من أ ن تلقوا عدوكم فتضرب أ ع ن ا ق ه م ويضرب أ ع ن ا ق ك م قالوا بلى قال ذكر الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ح ب إ ل ى الله قال أ ن تموت ولسانك رطب من ذكر الله هذا بعض ما ورد في فضل ذكر الله رب العالمين ج م ل ة من أ ح ا د ي ث صحيحات عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد و عنه صلى الله عليه وسلم أ ح ا د ي ث في بيان فضل أ ن و ا ع م ح د د ة من ذكر الله رب العالمين من ذلك ما ورد في فضل التهليل وهو أ ن يقول العبد لا إ ل ه إ ل ا الله فعن جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ف ض ل الذكر لا إ ل ه إ ل ا الله وعن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب ي علمني شيئا أ ذ ك ر ك و أ د ع و ك به قال يا موسى قل لا إ ل ه إ ل ا الله قال يا رب ي كل عبادك يقولون هذا قال قل لا إ ل ه إ ل ا الله قال يا رب ي إ ن م ا أ ر ي د شيئا تخصني به قال يا موسى لو أ ن أ ه ل السماوات و ا ل أ ر ض ي ن السبع في كفه و لا إ ل ه إ ل ا الله في كفه مالت بهن لا إ ل ه إ ل ا الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه و ارضاه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 هذا الفضل العظيم وهذا الخير الوفير الذي جعله رب العالمين لمن يذكره بهذا الذكر اليسير لكنه عند الله عظيم أ ن تقول في كل يوم لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم تقول ذلك م ئ ة م ر ة تستغرق منك هذه ا ل م ئ ة عشر دقائق فحسب تقول ذلك في الصباح وتقول ذلك في المساء عشر دقائق في الصباح ومثلها في المساء تقول فيها هذا الذكر لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إ ن ه ا كلمات ي س ي ر ا ن سهل ذكرها ويسير حفظها يحفظها الناس جميعا عالمهم وجاهلهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم و أ ن ث ا ه م كلهم يسهل عليه أ ن يذكر ربه جل وعلا بهذا الذكر اليسير ما هي ا ل ع ا ق ب ة وما هي ا ل ث م ر ة ا ل ح ا ص ل ة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عدل عشر رقاب ا ك أ ن ه اعتق ع ش ر ة لوجه الله رب العالمين و ق ت ب ت له م ا ئ ة ح س ن ة و م ه ي ت عنه م ا ئ ة س ي ئ ة وكانت له حصنا وحرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم ي أ ت ي أ ح د ب أ ف ض ل مما جاء به إ ل ا رجل عمل اكثر منه وصح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم عشر مرات تستغرق منك د ق ي ق ة أ و دقيقتين ما تكون ا ل ع ا ق ب ة وما يكون الجزاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن اعتق أ ر ب ع ة أ ن ف س من ولد إ س م ا ع ي ل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 هي مفتاح ا ل ج ن ة وهي ك ل م ة التوحيد وهي ا ل ع ر و ة الوثقى وهي ك ل م ة الحق وهي ا ل ك ل م ة التي هي أ ف ض ل الذكر كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم وهي مفتاح الدخول في ا ل إ س ل ا م وبها تعصم الدماء و ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ع ر ا ض كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما ورد في فضل التسبيح وهو أ ن يقول العبد سبحان الله يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يوم م ا ئ ة م ر ة حطت له خطاياه و إ ن كانت مثل زبد البحر وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له ن خ ل ة في ا ل ج ن ة وعن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خففتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إ ل ى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان حبيبتان إ ل ى الرحمن خفيفتان على اللسان ولكن أ ي ن من يشغل نفسه ولسانهم بهتين الكلمتين بدلا من الخوض في ا ل أ ع ر ا ب والكلام في حقوق الناس والطعن في نوايا العباد وعقد المجالس على القيل والقال و ا ل غ ي ب ة والنميمه والكذب والزور والافك والافتراء والبهتان كحال أ ك ث ر مجالس الناس اليوم والعياذ بالله لكن يثقل عليهم أ ن يقولوا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ومدى الا ل أ ن القلوب أ ظ ل م ت بسبب المعاصي والذنوب و إ ط ل ا ق ا ل أ ل س ن ة فيما حرم الله رب العالمين فيسفل أجلس بالساعات على الرجل أن بالساعات الطوال نتكلم بسرعة أن أن في القيل والخال في الهراء، وفي الهراء وفيما لا ف ا ئ د ة منه ولا م ص ل ح ة منهم إ م ا أ ن نتكلم في أ ع ر ا ض الناس أ و في نوايا فلان أ و في ز و ج ة فلان أ و في ا ب ن ة فلان أ و ان نتكلم في التحليلات ا ل س ي ا س ي ة أ وان نتكلم في ا ل أ خ ب ا ر والبرامج ا ل ح و ا ر ي ة التي لا ف ا ئ د ة منها و أ ك ث ر ه ا كذب إ ن لم يكن كلها كذب قائم ومبني على التزوير والتضليل والتدليس واذا قيل له قل سبحان الله وبحمده يتلعثم اللسان و ك أ ن ا ل ك ل م ة جبل على اللسان وهذه من ع ل ا م ة الحرمان و ق ل ة التوفيق ل أ ن الناس استبدلوا الذي هو أ د ن ا ن بالذي هو خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إ ب ر ا ه ي م ل ي ل ة أ س ر يبي فقال يا محمد أ ق ر أ امتك م ن السلام و أ خ ب ر ه م أ ن ا ل ج ن ة ط ي ب ة ا ل ت ر ب ة ع ذ ب ة للماء و أ ن ه ا قيعان و أ ن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر إ ذ ا أ ر د ت غراسا في ا ل ج ن ة فالزم هذه الكلمات ا ل أ ر ب ع فهي خير الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر في حديث النعمان بن بشير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ما تذكرون من جلال الله وهو التسبيح والتهليل والتحميد سبحان الله ولا إ ل ه إ ل ا الله والحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكرون بصاحبها اي بالذي نطق بهذه الكلمات يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا يحب أ ح د ك م أ ن يكون أ و لا يزال له من يذكر به سبحان الله ك أ ن ه ن يقولن فلان ابن فلان يذكرك يا رب ويقول كذا وكذا وكذا لهن دوي كدوي النحل حول عرش الرحمن سبحانه جل في علاه يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في حديث أ ب ي ذر رضي الله تعالى عنه الا أ خ ب ر ك ب أ ح ب الكلام إ ل ى الله إ ن أ ح ب الكلام إ ل ى الله سبحان الله وبحمده وعن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها و أ ر ض ا ه ا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه خلق كل إ ن س ا ن من بني آ د م على ستين و ث ل ا ث م ئ ة مفصل ستين و ث ل ا ث م ا ئ ة مفصل في جسد كل عبد منا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس أ و شوكا أ و عظما عن طريق الناس أ و أ م ر بمعروف أ و نهى عن منكر عدد الستين و ث ل ا ث م ا ئ ة السلام ة أ ي المفاصل ف إ ن ه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار ف إ ذ ا قلت سبحان الله فقد أ ع ت ق ت مفصلا من مفاصلك من النار و إ ذ ا قلت الحمد لله أ ع ت ق ت الثاني و إ ذ ا أ ز ح ت أ ذ ن من طريق الناس أ ع ت ق ت الثالث و إ ذ ا عزلت حجرا أ و شوكا أ و عظما من طريق الناس فقد أ ع ت ق ت مفصلا ف إ ذ ا بلغ فعل ذلك ستين و ث ل ا ث م ا ئ ة ك أ ن ك اعتقتا مفاصلك كلها عن النار في كل يوم ويجزئ عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله تنفض الخطايا كما تنفض الشجره ورقها اما لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله فقد ورد فيها نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أ ب ي موسى رضي الله تعالى عنه أ ر ض ا ن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ د ل ك على كنز من كنوز ا ل ج ن ة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله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 و أ ن ا على عهدك ووعدك ما ا س ت ط ا ع أ ع و ذ بك من شر ما صانعت أ ب و ء لك بنعمتك علي و أ ب و ء بذنبي فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يوم قبل أ ن يمسي فهو من أ ه ل ا ل ج ن ة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أ ن يصبح فهو من أ ه ل ا ل ج ن ة وهذا الذكر على التحديد وهذا الاستغفار الذي أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه سيد الاستغفار له مقام تفصيل في لقاء مستقل لعظم ش أ ن ه و ل ر ف ع ة قدره ن س أ ل الله أ ن ي و س ر ذلك إ ن شاء الله فاتقوا الله عباد الله والهجوا بالذكر والثناء واحذروا من إ ط ل ا ق اللسان فيما حرم ربكم ذي ا ل ع ز ة والجلال والكبرياء و أ ش غ ل و ا اوقاتكم بذكر الله رب العالمين واستحضروا هذه ا ل أ ج و ر ا ل ع ظ ي م ة والحسنات ا ل ك ث ي ر ة ف إ ن فعلتم ذلك ستجدون ر ا ح ة في القلب و س ع ة في الصدر وهدوء في البال و ا س ت ق ر ا ر في الضمير و س ع ة في ا ل أ ر ز ا ق وسعاده في البيت و ر ا ح ة مع الزوجه والولد و ا ل أ ه ل والجيران و ر غ ب ة في ا ل آ خ ر ة وعزوفا عن الدنيا وزهدا في متاع هذه ا ل ح ي ا ة وحبا فيما عند ربكم جل في علاه فاذكروا الله رب العالمين ذكرا كثيرا وسبحوه ب ك ر ة و أ ص ي ل ا واستغفروه استغفارا كثيرا الحمد لله رب العالمين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 وعلى من سار على ن ه د ه واستن بسنته ودعا بدعوته ولزم طريقته إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد عباد الله ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجفاء وترك الذكر وبين ب أ ن القوم إ ذ ا جالسوا مجالسهم ولم يذكروا الله رب العالمين في مجالسهم ولم يصلوا فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم فقد حازوا خسرانا مبينا وضلوا ضلالا بعيدا في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إ ل ا كان عليهم تره أ ي كان عليهم ح س ر ة كان عليهم وبالا كان عليهم عذابا ف إ ن شاء عذبهم و إ ن شاء غفر لهم وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إ ل ا قاموا عن مثل ج ي ف ة حمار إ ل ا قاموا عن مثل ج ي ف ة حمار وكان لهم ح س ر ة يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي من جلس مجلسا ولم يذكر ربه فيه ولم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كحال أ ك ث ر مجالس الناس اليوم مجالس أ ك ث ر الناس اليوم هي كذلك و ك أ ن ه م جلسوا على ج ي ف ة حمار ي أ ك ل و ن منه ويتلذذون بطعامه تخيلوا قبح المنظر ونتن ا ل ر ا ئ ح ة و ب ش ا ع ة المجلس عند من يجلسون و لا يذكرون الله رب العالمين و لا يصلون على النبي صلى الله عليه و سلم يقول علامه ابن القيم عليه ر ح م ة الله في كتابه الخيم الجواب الكافي لمن س أ ل عن الدواء الشافي يقول عليه ر ح م ة الله إ ن العبد ل ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة بسيئات أ م ث ا ل الجبال فيجد لسانه قد هدمها من ك س ر ة ذكر الله تعالى و ما اتصل به و ش ك رجل إ ل ى الحسن البصري عليه ر ح م ة الله ق س و ة قلبه فقال له أ ذ ب ه بالذكر نعم ق س و ة القلب تعالج وتداوى بذكر الله رب العالمين جرب هذا مستيقنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد ر ق ة في فؤادك و ر ا ح ة في قلبك و س ا ع ة في صدرك وطمئنانا في نفسك وهدوء ا في أ ع ص ا ب ك وسلامه وسلاسه في أ م و ر ك وقضاء حوائجك وفي معاملاتك مع زوجك و أ و ل ا د ك و إ خ و ا ن ك المسلمين فتحيا ح ي ا ة م ط م ئ ن ة على ما أ ر ا د الله وعلى ما أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ذكر الله رب العالمين فيه فوائد ك ث ي ر ة وفيه جمل ع ظ ي م ة من الفقه لا يسع المجال لذكرها عل ى الله جل وعلا قدروا لنا ذلك فيما يستقبل إ ن شاء الله رب العالمين فاتقوا الله عباد الله وطهروا ا مجالسكم من القيل والقال و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والكلام فيما لا ف ا ئ د ة منه ولا يعنيكم لا في أ م و ر دينكم ولا في أ م و ر دنياكم و ا ج ل أ ن ف س ك م بذكر الله رب العالمين في كل أ ح و ا ل ك م وفي جميع شؤونكم حتى يغلب ذلك عليكم عند الموت عند لحظات الاعتذار عندما تخرجون من هذه ا ل ح ي ا ة ف إ ن العبد إ ذ يموت ف إ ن م ا يموت على ما كان عليه ف إ ن كان ما كان عليه الانشغال بالذكر والتسبيح ف إ ن ه يموت على ذلك إ ن شاء الله ثم يبعث على ذلك إ ن شاء الله رب العالمين ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أ م ر ك م بذلك اللطيف الخبير فقال رب العالمين قولا كريما إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في ا ل أ و ل ي ن صل على محمد في ا ل آ خ ر ي ن صل على محمد في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى إ ل ى يوم الدين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و ذ ل الشرك والمشركين ودمر َِ اللهم َََُّّ ع ْ د َ ا ء َ ك َ أ َ ع ْ د َ ا ء َ ا ل ْ م ِ ل َّ ة ِ والدين َِ وانصر ُْْ عبادك َََِ المجاهدين ََُِِْ وكل َُِّ اخواننا ََِْ المستضعفين َُِْ اللهم انصر كتابك اللهم انصر كتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين عامه ما نزل بهم من البلاء والفتن اللهم ارفع ما نزل باخواننا في سوريا من البلاء اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء اللهم ارفع ل بهم من ا ل ب ل اللهم عليك بمن ورطهم ومن تسبب في إ ب ا ح ة دمائهم و ه ذ ك أ ع ر ا ض ه م وتشتيتهم وتشريدهم في البلاد اللهم عليك بهم أ ج م ع ي ن ياذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ارفع ما نزل بمصرنا من الفتن والبلاء اللهم ارفع ما نزل بمصرنا من اللهم ف ت ن و ا ب ل الجلال والإكرام ل ل ا يا ذا ا عليك ي ي بمن ر د ول ن فتنة وفوضى وتشغيبا في وتشغيبا ب امورنا د ن ا ا ل ل ه ل ي أ م و خيارنا اللهم ول ي امورنا خيارنا اللهم, اللهم, اللهم, اللهم اجعل الياتنا في مصر في يد من يخافك ويخشاك ويتبع رضاك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م واجعله سيفا على هؤلاء الخوارج المارقين واجعله سيفا على أ ع د ا ء ا ل م ل ة والدين واجعله سيفا على المبتدئين والمشركين واجعله سيفا على اليهود و أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م والمسلمين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اجعله رحمه ة بعبادك اللهم اجعله رحمه بعبادك اللهم, اللهم, اللهم اهده واهد ي به اللهم اهده واهد ي به اللهم اهده واهد به اللهم اصلحه واصلح به اللهم اصلحه واصلح به اللهم ان كان موفقا وان كان هاديا وان كان صالحا مصلحا فارفع رايته وبيض صفحته ومكنه من امر البلاد والعباد وان كان غير ذلك يا رب العالمين فابدل المسلمين خيرا منه بلا ف ت ن ة ولا دماء ولا بلاء ولا فوضى يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م و أ م ن ا في الديار و ا ل أ و ط ا ن و أ م ن ا على ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ع ر ا ض والذلال و ا ل ب ن ي ن والبنات يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم امين آ م ي ن و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين